سَدُّوا لَنَا عُبْبَكَ بِمَا عَهِدْ عِندَكَ لَئِنَّكَ كَشَفْتَ عَنْ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُوَشِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلا فَقُمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقناهم فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَغْرَقنا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعِفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بما خبروا وذمرنا ما كان يصنع فدعا وقومه وما كانوا يعرفون